هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تعفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها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 فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَزْهَقْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا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 وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُوءُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ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 يَتَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا استجابوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِدْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْحُطَرَاءُ إِلَى اللَّهِ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 وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَاقِرًا إِنَّمَا تُؤْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلف فيها نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه يرجون تجاره لن تنقطع ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها دوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 إنه كان حليماً غفوراً وأقسموا بالله جهدا أيما لهم لأن جاءهم نذير لا يكونن أهدا لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً.